لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حرج وَلَا عَلَى أنفسكم وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا